لجَز الذيينَ آمابَنوا عَمِل الصَّاد حت أُولائِكَ لَهُم م أُفِةُ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 وَيَهْدِ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُذِّقَتْ كُلُّ مُذَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جديد